ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميذان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاتُونَ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَرْكَونَ وَأَنَّ أَذَى صِراطِ مُشْتَقِمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الصُّلُفَ فَتَفَضَّلْ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاتُونَ بِهِ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 وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ بَارِكٌ فِاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنزَلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ قَائِمَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا 117. أَوْ تقولوا لو أن أُنزِلَ علينا الكتاب لكنا أهدى منه فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَلَفَ عَنْهَا ۚ تَرَاجِعِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سَوْءَ العذاب بِمَا كَانُوا يصدفون